وَقَالَتِ الَّذِينَ يَعُوذُونَ بِرَبِّهِمْ مَأْوَاهُمْ عَلَى الشَّيْطَانِ وَقَالَتِ النَّفْسُ اللي يقول على شيء وهم يسلون الكتاب ல மிஸ் <taining> தரி பூமி திய போ oh, nah. ولله فَأَيْنَمَا فسم وَجْهُ இச نَمَ وَاجِنَ وَقَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَ صُبَحَ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ خَالِتُونَ مَذِيعُ السَّمَاوَاتِ Wa idha qawo'a كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآسِ بِقَوْمِهِ كُنُ إِنَّا أَوْسَنَّا كَذِبَ حَقِ بَنِ ولا تسأل عن أصحاب الدعين